أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم مع القراء محمد أيوب فارس عباد علي الله جابر رحمه الله مفتاح بن محمد السلطني والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد أيوب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 فِيهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم جَاءَ هَٰذِهِ قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها عون قُلْ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولم فتحومتعَهُ وجد بغاعةَهُ رُدت إليه قاليا أبنا ما نَبغي هذه بضاعتناَا رُدت إليناء قال أأَب ما نَبغي هذه بغاعةنا ُدت إلينا وَونمير أهلنا وَونحفبُ أأَخان وَز كَلَّا بَعِير ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير قَالَ لَن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا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 لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَال إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ صَرهَا يوسُفُ فيِي نَفْسِهِ وَلَم يُبَدِهَا لَهُم قَالَأَ تُم شَقُْم م كَانَهُ وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا تَصِفُون فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قَال صُهَنَجِيٌّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا هذا اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي فلن ابرح الارض حتى ياذن أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَن فوصكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا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 اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ علينا إن الله تصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا قدمن الله علينا قدمن الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله على اليوم يغفر الله لكم وَهُوَ أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قَالَ أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من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 وَخَبَّرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكم